وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ذَلِكَ جَزَُهُُ بِأَنْ نَّهُُم كَفَوُ بِ آاتِنَ وَقَالُ أَإِذَكُنَّْ عظَمَ وَْرُفَتَ أَنَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَذِيدًا أَوَى قُللَ أَ تُ تَم لِكُونَ خزَ إِ رَرحَِّ رَض ب إذَّ أَن وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعى آيات بينات فاسأل <مترجم> <سؤال> إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى <مسحور> <قال> هُوَ نَغُو وَمَا مَعَهُ جَمِيعًا وَقُل